بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حياكم الله أيها في روضة أخرى من رياض الجنة أسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعينا من خشيته دامعة اللهم ومن ثم الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كان الكلام فيما تقدم في المرحلة الخامسة وهو ما يتعلق بالموضوع السورة ووقفنا عند القول الثالث المتوسط بين القول الأول الذي جنح إلى إبطال هذا الأمر وإلى إنكاره إما إنكارا كليا أو إنكارا أغلبيا وإلى القول الثاني الذي جنح إلى إثبات هذا الأمر في كل سور وأن هناك ترابط بين السور وهناك ترابط كامل أيضا كذلك بين الآيات لا يمكن أن ينخرم أبدا فاذا سنقف الآن مع القول الثالث أن الذي أرتعي أنه هو القول الأقرب والأصوب وهو القول الذي يناسب ما جاء عن الأئمة المحققين في هذا الباب لعلك تقرأ من وهذا القول الثالث وهذا القول الثالث هو القول الأقرب وهي طريقه ابن العربي في تفسيره فقد ذكر أنه ألف كتابا كبيرا في ذلك ومنهم الرازي في تفسيره أيضا والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وقرره أيضا الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن ويستخدمها شيخ الإسلام ابن سيمية وتلميده ابن القيم وجماعة من المحققين من أهل العلم ومما يرجح هذا القول أنه هو الصواب لما جاء في قوله تعالى الافلام نيمرا كتاب محكمة آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذه الآيات تدل على أن جميع آيات القرآن محكمة وأنه لا خلاف فيه وهذا مدفل لكتاب الله عز وجل وكمال المدفل إنما يتم إذا كانت الآيات متناسبة مع ما قبلها وما بعدها غالبا وإذا كانت الصورة في مجملها تحوي موضوعا أو مقصودا واحدا أو عدة مقاصد تدور عليها فإن هذا هو تمام الإحكام وتمامنا في الاتراض والاختلاف نعم هذا هو الأمر الأول القرآن محكم وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر بأنه محكم هذا الفلام مين كتابه فصلت آيات. هذا الكتاب كانت الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت هذا الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت وهذا التفصيل جاء من لدن حكيم الخبير سبحانه وتعالى فايضا كذلك لما تتأمل مسألة الإحكام تجد أنها من أثر هذا الإحكام أن يكون هناك ترابط وأن يكون هناك تواصل بين هذه الآيات على الأقل يكون أغلبيا لا تكون الآيات مقطعة الأوصال بين كل آية وآية كذلك فيما يتعلق بالسورة الكاملة المتكاملة فإن السورة إنما سميت سورة كاملة يجب أنها تحوي موضوعا كاملا فهذا تتكلم عن أمر عظيم او عن أمور عظيمة وهذه الأمور بينها شيء من الترابط إذا فمن دلالة إحكام هذا القرآن أن يكون هناك شيء من الترابط بين آياته شيء من الترابط بين الآيات التي دخلت تحت مسمى سورة واحدة من سور القرآن إذن هذا هو الدليل الأول الذي استند إليه من قال بوجود هذا التناسب بين الآيات وبين السورة الواحدة من أولها إلى آخرها نعم نأتي بعد ذلك إلى كلام قد يكون أوضح قليلا فيما يتعلق بكلام أهل العلم في هذا الباب نعم اقرأ يا عبد السلام ويدل على ذلك أيضا فعل, فعل الصلافي. فإن ممن تأمل كلامهم في التفسير وجد أنهم يعتبرون بمقاصد السور. ولذا قد لا يفهم المرء وجه تفسير السلف حتى يربط بين كلامهم وبين مقصود الثورة التي أنزلت من أجله وسيأتي أمثلة على ذلك مالبا. هذا ما يتعلق بتقرير تفسير السلف لكتاب الله عز وجل ونأخذ الآن, الآن في الأمثلة حتى يتضح المقاب قد يكون الكلام إلى الآن لم يتضح وضوحا كاملا ولكن بالأمثلة أرجو أن يكون الكلام أوضح وأتم بالنسبة للمستمع المثال الأول سوره الفاتحة فإن مقصودها أن تجمع علوم القرآن بحيث تكون كالمقدمة لكتاب الله جل وعلا والفاتحة لجميع مقاصده وأغراضه ولذا أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المساني حين جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وهناك حديث آخر أيضا في صحيح مسلم وفي غيرهما من كتب الحديث وهي أحاديث صحيحة ثابتة هذه الحديث أخبرت أن هذه ال ال السورة المشرمة بسورة الفاتحة هي من تسمياتها أنها أم أم القرآن أنها أم القرآن ما معنى أم القرآن أم القرآن بمعنى التي تجمع معاني تجمع معاني القرآن, القرآن. تجمع معان القرآن الأم في أصلها إنما هذه هذه في لغة العرب أم بمعنى أنها تجمع جامعة تجمع ما يتعلق بشيء من الأشياء فهذه السورة أم القرآن سميت أم القرآن لأنها جامعة لجميع معاني معان القرآن ولذا أصبحت هذه السورة وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أنها أفضل السور فسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن وهي أفضل هذه السور من أولها إلى آخرها فهذه السورة إنما كانت كذلك لأنها جمعت مقاصد القرآن كله من أوله إلى آخره فعندما تقرأ في هذه السورة يجب أن تعلم ذلك تنظر في مقصد السورة في موضوع السورة هي فاتحة وإنما سميت فاتحة أيضا كذلك إضافة إلى تسميتها بأم القرآن إنما سميت فاتحة من أجل ماذا؟ أنها ايش؟ اختتح بها؟ فافتتح بها القرآن العظيم فافتتح جهاء هذا الكتاب العظيم فسميت فاتحها ومعنى أن فاتحة يعني تفتح لك كل العلوم التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى فكل علم في كتاب الله راجع إلى راجع إلى هذه السورة المسمات بسورة, بسورة الفاتحة فهذا ما يتعلق مثلا بدءا بسورة الفاتحة وأن من مقاصدها ومن موضوعها أنها جمعت علوم القرآن من أولها إلى آخرية فمن أراد علم القرآن فلينظر في سورة فاتحة فلينظر في سورة الفاتحة يجد أن أصول علوم كتاب الله عز وجل قد جمعت فيها نعم المثال الآخر المثال الثاني سورة البطرة مقصدها والغرض منها يدور حول الدرورات الخمس وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض هذا هو المقصد الأكبر أحسن تبارك الله أحسن الآن سورة البقرة أنت تقرأ في سورة البقرة عندما تقرأ في سورة البقرة وأنت في ذلك ما الذي جاءت هذه السورة من أجله فعندئذ تقرأ وانت تستوعب وتدرك أحكام هذه السورة العظيمة التي جاء فيها بيان لمسائل هي من أهم مسائل هذا الدين هذه السورة جاءت لبيان ما يتعلق بالبرورات الخمس وتأمل هذا في كتاب الله عزوجل تأمل في سورة البقرة البرورات الخمس التي هي ماذا برورات ماذا اولا. حفظ أول شيء حفظ ماذا أول حفظ. حفظ الدين نعم ثانيا حفظ النفس النفس ثالثا حفظ العقل رابعا حفظ المال المال خامسا حفظ العقل نعم فعندنا هذه الضرورات الخمس جاءت صوات البقرة لحفظها وبيانها و تشريط الضوء على أحكامها من أجل أن يتضح الأمر جليا لهؤلاء القارئين لكتاب الله عز وجل وخصوصا القارئين لسورة في البقرة فيما يتعلق بما جاءت به هذه السورة ولما تنزلت وما الغرض منها هذه السورة جاءت لحفظ هذه الضروات الخمس وجاء معها أيضا ما أشرنا إليه سابقا فيما يتعلق بالكلام عن, عن اليهود نعم أحسن تبارك الله فيك بالكلام عن اليهود وعن كيفية التعامل معهم وعن ما في قلوبهم من الحقد والبغضاء لأهل الإيمان وما يجب على المسلمين تجاه هؤلاء اليهود، فإذن هذه السورة تناولت موضوعين. الموضوع الأول فيما يتعلق بالضروات الخمس والموضوع الثاني فيما يتعلق بمعاملة اليهود الذين هم من أهل من أهل الكتاب. هذا الأمر فيما يتعلق بأن سورة البقرة جاءت. لبيان ما يتعلق بالضرورات الخمس هذا سمعته بنفسي من شيخنا الشيخ صالح أهل الشيخ حفظه الله ويقول اني نظرت كثيرا في سورة البقره وتأملت فيها فمما ظهر لي أن من مقاصد هذه السورة العظيمة ما يتعلق بالضرورات الخمس ما يتعلق بالضرورات الخمس وحفظي الضرورات الخمس واضح هذا الكلام نعم اقرأ ما بعده مثال الثالث. المثال الثالث صورة آل عمران وهي تتمة للضرورة الخمس وفتح للعدو الثاني وهم النصارى. نعم. وهذا واضح. تأمل صورة آل عمران أيه نظارة تدل أن هذا بين فيما يتعلق بحفظ البروات الخمس وفي الكلام عن النصارى ده. وأيضاً أصلاً يعني فضلاً من أن تتأمل اسمها اسم الصورة ما هو صورة آل عمران. آل عمران فبدءا من مطلع الصورة من ومن اسمها فأنت تعلم أنها تتحدث عن, عن آل عمران ومن المعلومة أن آل عمران هم ماذا هم هم من أصل هذه الطائفة وهم النصارى فآل عمران ومريم عليه السلام والكلام عن هذه العائله المباركة ثم ما حصل بعد ذلك من مولد عيسى عليه السلام ثم نزول الانجيل وهكذا هذا كله عائد إلى ما يتعلق بدين بديني النصارى لا يتعلق بديني النصارى نعم. المثال الرابع سورة النساء هي تتمة للضرورات الخمس وأضافت مقصدين أضافت فضح المنافقين والكلام عن أحكام النساء نعم هذا واضح تأملها يا المبارك تأملها الكلام عن كل مثل بما يخصه قد يطيل الكلام قليلا لكن تأملها بنفسك فسد هذا ظاهرا بإذن الله نعم المثال الخامس صورة النائدة ذكر شيخ الإسلام أنها تدور حول الحلال والحرام وبيان الأحكام وحتى القصف وحتى القصف التي وردت في هذه الصورة لم تأتي للعظى والعبرة وإنما جاءت لاستنباط الأحكام ولم, ولم يمكن لهم فهم ذلك واستنداطه إلا بعد فهم موضوع سورة وأنها نزلت للأحكام نعم مثلا خذ هذه سورة المائدة سورة المائدة تعضبت لمسائل الحلال والحرام بل هي من السور الطوال التي جاء فيها بيان المسائل الفقهية فيما يتعلق بأن هذا حلال وهذا حرام بيانا واضحا شافيا وهو من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قالت عائشة إن ما نزل في سورة المائدة محكم وليس, وليس بمنسوخ وهذا مما أخبرت عنه هاشر رضي الله عنها وعن أديها. لكن تأمل هذه السورة. سورة المائدة جاء فيها أيضا ذكر لعدد من القصص. جاء فيها ذكر لقصة موسى عليه السلام. جاء فيها إخبار عن بعض أحوال الأم السابقة. العجيب في الأمر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن من يستنبط منه الأحكام في هذه السورة ما يتعلق أيضا بالقصص. الواردة في قصة موسى عليه السلام. واردة في غيرها من القصص. الواردة في هذه السورة. وذلك لأن هذه السورة من أولها إلى آخرها جاءت أصلا ومقصودا فيها بيان الحلال والحرام فعندما يرد شيء من مما يخالف هذا في الظاهر فإن الإمام يعمل ذهنه وفكره ويستنبط من هذه القصص ما يتعلق أيضا بمسائل, بمسائل الحلال والحرام هذا أيضا كذلك يعني ذكره العلم رحمهم الله منهم شيخ الأسلام بن سيمي فيما يتعلق بسورة المائدة نعم أكمل المثال الثالث سورة الكهف فهي نزلت لتدور حول الابتلاء وبيان أنواعه سارة إن يكون بالنعم كذ القرنين وثارت يكون بالنقام كفتية الكهف وبيان ثمرته نعم هذه السورة عندما تتأمل فيها فإنما مما يظهر المتأمل والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يقرأ ما يتعلق بالابتلاء فمن مبدأهم من مبدأ السورة كان الكلام عن ماذا عن فتية الكهف. الكهف وهم فتية عملوا بالله عز وجل وكان من ثمرة هذا الإيمان أنهم إيش؟ ابتلوا وطوردوا احتبسوا في كهف من الكهوف سنين عددا فحصل لهم فتنة وابتلاء ثم تنتقل بعد ذلك إلى بقية السورة تجد أن هذا الأمر أيضا جلي وواضح فتارة يكون الابتلاء بالنعم كما في قصتي ماذا في سورة الكه قصدي القرنين ها قصدي القرنين في ابتلاء بالنعمة مكانه الله عز وجل في هذه الأرض وهي له من كل شيء ماذا سبب جعل له أسباب يستطيع بها أن يصل إلى ما يريد فهي الله سبحانه وتعالى لذ القرنين أسباب في المكنة في هذه الأرض فهذا ابتلاء بالنعمة وذاك ابتلاء بالنسبة لقصة أصحاب الكهف بالنحن نعم فإذا هناك تتأمل سورة الكافتة لأنها من أولها إلى آخرها عبارة عن, عن ابتلاء و... وأيضا كنت صاحب الجنتين ابتلاء بالنعم قصة صاحب الجنتين ابتله الله عز وجل بماذا بالجنة والنعم الخ... والخيرات في الجنة فزعد أمر الله و... وأنت والبعث وكان ممن فتنوا بهذه النعمة نعم محسن تبارك الله فيك إذن فأنت تتأمل هذه السورة كذلك حتى في آخرها في قصتي يا أجوك ومأجوج وما يتعلق بأخبارهم هذا كله من الابتلاء الذي يبتلى الله به عز وجل الناس في هذه الحياة الدنيا فإذا من أولها إلى آخرها يعني قصة وقعت في أول الزمان في بالنسبة لنا حصلت قديما قصة أصحاب الكافر ثم في آخر الزمان يكون ما يحصل من أجوج وما وهكذا فالسورة عندما تتأملها تجد أنها من أولها إلى آخرها تتكلم عن عن الابتلاء سواء كان بالنعمة أو أو بالنكمة بالنعمة أو بالنقمة عندما تقرأ هذه السورة وأنت على هذا يعني وأنت تستحضر هذا المعنى ستجد أنك تفقه وتفهم من هذه السورة ما لم تكن فهمته من قبل نعم أكمل المثال السابع سورة العنكبوت فدور حول الفتنة بشتى أنواعها وصنوفها وهناك شريط سورة العنكبوت للشيخ صالح آل شيخ فقد بين روابط الآيات في هذه الصور نعم للشيخ كلام جميل جدا حقيقة في شريط سميته قديما فيما يتعلق بمقاصد السور الكلام عن مقاصد السور وكان من أن ما ضربه مثلا في هذا الشريط الجيد الجميل القوي في, في كل شؤون يعني أنت أملت إلى الاستنباط إلى الفهم إلى المثل الذي ضربه ضربه مثلا فيما يتعلق بسورة العنكبوت وأن سورة العنكبوت من أولها إلى آخرها مع تنوع المواضيع التي تكلمت عنه ومع تنوع الآيات والأخبار التي جاءت في هذه السورة إما أن موضوع الابتلاء من أول السورة إلى آخرها تجد أنه ظاهر بين واضح. وتأمل السورة كذلك وإن حصل لك أن تستفيد من هذا الشريط ستجد فيه علما ليس بالقليل أبداً. نعم. المثال الثامن سورة الصف نزلت لتدور حول الجهاد المثال التاسع سورة الفلق مازلت حول إزالة الشرور الظاهرة وكيفية التعود منها، فكما أن الله جل فكما أن الله جعل النهار يفلق الليل قادر أن يفلق هذه الشرور الظاهرة ويخرج منها الغيرة. ويخرج الخير. منها الخير. نعم. كل الكلام إذن في سورة الفلق قد تقدم ليس كذلك. تكلمنا عن ما يتعلق بشرة الفلك وهذا ظاهر بين. فتأمل شرطة الفرد لأنها من أولها إلى آخرها تدور حول إزالة الشرور الظاهرة. كل الشرور لكن خص منها الله عز وجل في آخرها الشرور الظاهرة في الآيات الأخيرة الثلاث تجد أنها تتكلم عن عن الشروء الظاهرة. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق هذا عام ثم خص سبحان هو تعالى ومن شر غافل إذا وقب الشر المتعلق بالزمان ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إلى حسب الثانية ومن شر النفاتات في العقد الشر المتعلقة بالأشخاص ممن فيهم شر وفيهم. حال الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة التي منها منها الحسد إذن فهذه السورة تتكلم عن الشرور الظاهرة وعن كيفية إزالتها ومن أقوى ما يزيل هذه الشرور الظاهرة ويقشع أثرها ويذهب خطرها ما جاء في هذه السورة العظيمة نعم المثال العاشر المثال العاشر سورة الناس حول إزالة شرور الباطنة وكيفية التعود منها وهذه الشرور باطنة الناس ذهل استعادة برب الناس ملك الناس كلهم نعم وقد أيضا كذلك سبقت الإشارة إلى ما يتعلق بسورة الناس لأن الله سبحانه وتعالى هذا ظاهر من أولها يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر ماذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس فالكلام كله عن ماذا عن الوسوسة وعن الخنوس وعن هذا الشر الذي يكون خفيا على الإنسان فسورة الناس تعيد هذا الذي تعيد الذي استعاد بها مما يخافه من الشرور الباطن الخفية التي تأتي من قبل الشياطين فيما يتعلق بالوسوس ونحوها، فنزلت هذه السورة لبيان هذا الأمر العظيم، بيان هذا الأمر. سورة الناس في الشرور الباطن، وسورة الفلق في الشرور الظاهرة. فإذن قد أعادك الله عز وجل من كل الشرور من أولها إلى آخرها، من الشرور الظاهرة بصورة الفلق ومن الشرور الباطنة بصورة الناس. لكن هناك شرط لا بد منه وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ الكار. الاستعادة. لكن قبل ذلك عندنا ثلاث سور تتعود بها. أليس كذلك؟ نعم. تتعود بثلاث سور. فسورة جاءت لإزالة الشرور الظاهرة إن كانت موجودة. وسورة جاءت لتخلصك من الشرور الباطنة إن كانت موجودة. وهذا كان سورة أيضا كذلك جاء لحمايتك من الشرور الظاهرة والباطنة. ولكن هذا كله بشرط جاء قبلها. وهو ماذا؟ هو تحقيق التوحيد. التوحيد الذي جاء في أي سورة. حمر. حمر. سورة. حمر قل هو الله سورة الأخلاق. فإذن التعلق بالله. سبحانه وتعالى بأنه هو الله أحد ثم بعد ذلك تتعود به بعد الإيمان الذي استقر في قلبك فعندئذ إذن ستنزل عليك حماية كاملة حفظ كامل كفاية كاملة من الله سبحانه وتعالى ولن يستطيع أي كائن كائنا من كان ولو أتى إبليس بنفسه لكي يضرك بأمر من الأمور لن يستطيع ولو جمع جنوده في البر والبحر لن يستطيع أن يتعرض إليك بشيء أيها الأحبة فاصل قصير ثم نعود للكلام عن المرحلة الخامسة بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصريين مبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثير إلى يوم الدين حياكم الله وإحبه مرة أخرى في الكلام عن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وكان الكلام عن المرحلة الخامسة ويظهر أن, أن آية سورة هود قرية ألف لام ميمرا والآية كما هو معلوم ألف لا أرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت نواصل ما كنا بدنا فيما يتعلق بمرحلة الخامسة والآن نريد أن نصل إلى أمر إذا ظهر لنا هذا من جهة ما يتعلق بأن هناك من السور ما لها موضوع محدد معين وأن هذه السور إذا فهم معناها فعندئذ يكون هناك ظهور فيما يتعلق بالاستنباط والفهم لكتاب الله عز وجل وقد ذكرت لك أمسلة من كلام العين رحمه الله في هذا الشأن في هذا الباب لكن نريد الآن أن نعرف ما الوسيلة التي من الممكن أن نصل فيها إلى او نصل من خلالها إلى ما يتعلق بمقصود السورة إلى ما يتعلق بمقصود السورة وأنا أنبه وأكرر أن هذا الأمر لا ينبغي أن تتكلف فيه إن جاء هكذا جاء بنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى بذكر لأحد من أهل العلم نحو ذلك أما التكلف في هذه المرحلة فلا تتعن له لأنه لا يناسب أبدا لأنه لا يناسب أبدا وقد يكون من الجرأة على الغيب الذي نهينا عنه فالآن نريد أن نقف ما الطريقة التي من خلالها نستطيع أن نستخرج وأن نستظهر موضوع السورة فلعلنا نقرأ في هذا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم كيف يمكن أن نستخرج المقصود العام للصورة؟ وهذا يمكن بإحدى ثلاثة وسائل أن ينص العلماء من أهل التحقيق على أن مقصود السورة كذا وكذا ثلاثة وسائل ليس كذلك عبد السلام نعم. بإحدى ثلاثة وسائل وأخذها هذه وسيلة, وسيلة. نعم وهذا يمكن بإحدى ثلاث وسائل أن ينص العلماء من أهل التحقيق على أن مقصود الصورة كذا وكذا كما نصوا على أن مقصود صورة الإخلاص هو العلم الخباري بتوحيد الأسماء بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الروابية وأن صورة الكافرون مقصودها هو بيان التوحيد العملي هو ميان التوحيد العمالي الطلبي وهو المسمى بتوحيد الأنهية نعم هذا مثل أهل العلم ينصون على هذا قد نص مثلا القيم رحمه الله على هذا الأمر فنص على أن سورة الإخلاص جاءت في توحيد المتعلق بماذا بالله عز وجل ما يجب لله سبحانه وتعالى يعني صفته سبحانه وتعالى ولذا أيضا تبت في الصحيح أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن هذه السورة قد مر الحديث علينا سابقا فقال إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها فهذه السورة جاءت في بيان صفة الرب سبحانه وتعالى في بيان الإخلاص له جل وعلا في معرفة ما له من العظمة والقدر وما له من أنواع التنزيه والتقديث في علاه فهذه السورة لها مقصد عندما ننظر مثلا إلى سورة أخرى سورة الكافرون فالمقصد هناك مختلف نعم جميعها تتكلم عن التوحيد هذه وتلك الجميع تتكلم عن التوحيد ولكن هنا الموضوع يختلف والمقصد يغاير المقصد الذي في السورة الأخرى هي متكاملة لكن هذه لها موضوع وتلك لها موضوع فإذا نظرنا في سورة الكافرون ما الموضوع الذي يمكن أن نقول إن سورة, الكافرين سورة الكافرون تتكلم عنه التوحيد التوحيد توحيد أي نوع التوحيد الذي هو توحيد العبادة توحيد العبادة اللي هو توحيد ماذا التفاح الطلبي يعني العملي ماذا يجب عليك انت تجاه ربك سبحانه وتعالى اما بالنسبه لسوره الاخلاق فعن ماذا تتكلم توحيد ماذا الخبر الذي هو ماذا ما يتعلق بالله, بالله بالاسماء والصفات يعني الكلام عن الخبر عن الله سبحانه وتعالى عن اسمائه عن صفاته اما بالنسبه لسوره الكافرون فالكلام هنا عن ما يجب عليك انت تجاهه تجاه الرب سبحانه وتعالى واضح الفرق بين السورتين نعم. واضح الفرق هذه في التوحيد وتلك في التوحيد لكن هذه في توحيد الإخلاص في التوحيد الخبري في توحيد الأسماء والصفات ولكن تلك في التوحيد العملي الطلبي الذي أنت تتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتوحيد والبرائة من الشرك ونحو ذلك فذلك نص أن صورة النحل نزلت في النعم وشكرها وامتنال الله بها على عباده ثانيا أن يكون موضوع الصورة ظاهرا من اسمها أو من, أو, أو من أولها أو بهما معا مثل صورة القيامة من اسمها ومن مطلعها فمقصود الصورة هو الكلام عن يوم القيامة ولكن عندما تصل إلى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه فتقول ما علاقة هذه الآيات بموضوع الصورة ومقصدها فنقول هذه الآيات لا بد لها من رابط بما قبلها وفي هذا إشارة إلى أن مثل هذه الصورة لا ينبغي لأي عبد أن يمر عليها مرورا سريعا من دون أن يتذكر في هذا اليوم وهو يوم القيامة الذي ورد ذكره في هذه الصورة فمن قرأها فلا يستعجل بقراءته أحسنت بارك الله الآن في قليلا مع هذا الأمر فعندما تريد أن تستنبط موضوعا لصورة من السور انظر مثلا لصورة القيامة صورة القيامة لما تنظر إلى اسمها فإنك تقرأ مباشرة إيش؟ سورة القيامة تقرا في مطلعها فإذا هي تتكلم عن يوم القيامة لا اقسم يوم القيامة عندما تقرأ في سورة القيامة عندما تقرأ في سوره القيامه فيمر بك الكلام كله الآن عن يوم القيامة هذا ظاهر بين عندما تقرأ في سورة القيامة يمر بك قول الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك لتأجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه هذه الآيات هل لها تعلق مباشر فيما يتعلق بيوم القيامة؟ هم؟ هل لها تعلق مباشر فيما يتعلق بذكر يوم القيامة وأهوال اليوم الآخر؟ تأمل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبعوا قرآنه ثم إن علينا بيان الكلام عن ماذا؟ عن جمع القرآن عن القرآن وعن النهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك بهذا القرآن لسان يستعجل به فاذا فهمت مقصود السورة من مبدأها ومن مطلع فعندئذ سيراودك أمر في أن هل هناك ربط بين هذه الآيات وبين موضوع السورة التي تكلمت عنه وهو ما يتعلق بيوم القيامة هل هناك ربط بين هذا وذاك؟ نعم هناك رابط بينهما رابط ما هو هذا الرابط هو الذي اريدك ان تحرك الذهن قليلا في محاوله الاستنباط والاستنتاج وقد تكلم عن ذلك وقد تكلم عن ذلك اهل العلم فانظر الى قوله سبحانه وتعالى في حديثه مع نبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك به هنا هذه الايه عندما جاءت في هذا الموطن في الكلام عن يوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريك اللسان على جهة عجلة بكتاب الله سبحانه وتعالى لماذا نهي عن ذلك ما السبب هم دريس. وكأن الله يريد منا أن نقرأ في هذه المواضع بتأمن وتدبر. نعم هو نهى بدءا صلى الله عليه وسلم لماذا ما السبب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن على هذا النحو هذا الكتاب عظيم جليل فلا ينبغي أن يقرأه قارئ مهما كان أن يقرأه على الجهة يكون فيه نوع من العجل لا ينبغي هذا أبدا حتى وإن كان القارئ من هو محمد صلى الله عليه وسلم ولذا جاء التأديد من الله عز وجل لهذا النبي الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعجلة من أجل ماذا خوفا أن يتفلت القرآن فهو من ذا الحرص على تبليغ كتاب الله عز وجل وعلى تمام هذا التبليغ من دون أن يكون هناك أدنى نقص أو تغيير ونحو ذلك فكان يستعجل صلوات ربي وسلامه عليه حفظا لكتاب الله وخشية أن يتفلت منه وأن يبلغ كما كما نزل وأن يكون هناك كتابه باشر للتنزيل فكان يحرك اللسان صلوات ربي وسلامه عليه حرصا على تبليغ الكتاب كما كما أنزل فهذا الحرص لا يناسب هذا الحرف مع العجلة لا يناسب مقام القرآن ولذا جاء التعذيب من الله سبحانه وتعالى في هذا يعني بهذا النهي اللطيف من الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتأجنبه ما قصدك يا محمد المقصود أن يبلغ القرآن كما أنزل فجاء الخبر من الله عز وجل بأن القرآن سيبلغ كما أنزل لما إن علينا جمعه في قلبك وفي صدرك وقرآنه ثم أنك تقرأ للناس الناس وتبلغه إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني الكلام كله الآن عن أن فينزل هذا القرآن على قلبك سيجمع في فؤادك ستبلغه وسيحفظ لك ولن يحصل هناك نقص فالله عز وجل هو الذي حفظ هذا الكتاب من النقص ومما قد يشوب الكتب الأخرى من الدواخل ونحو ذلك إذن إذا أمن هذا على محمد صلى الله عليه وسلم فالواجب أن تكون القراءة من دون من دون أجله جاء هذا الكلام وهذا الحديث في هذا الموطن من السورة لأمر وهو ما ذكرته أنت ما ذكرته يا إدريس من الكلام عن أن هناك تربية أن وأن تربها نحن مع كتاب الله وجل خصوصا في مثل هذه في مثل هذه المواضيع الكلام الآن عن أمر إيش الأمر العظيم أنبن الشديد عن يوم القيامة يوم القيامة يوم عظيم جليل الذي أضمه هو الله سبحانه وتعالى والذي أخبر عن أهواله هو الله عز وجل والذي سماه تسميات كثيرة في كل تسمية على عظمه هذا اليوم أيضا هو الله عز وجل فسماه تارة القيامة وسماه تارة ماذا القارعه سماه تارة ماذا الحاقه وسماه أيضا كذلك الواقعه وأسماع كثيرة جدا وردت كل, كل اسم هو أشد من الإثم الذي قبله اسماء شديدة جدا لهذا اليوم فالله عز وجل هنا يتكلم عن يوم القيامة يتكلم عن يوم القيامة إذا كان الكلام عن يوم القيامة هل يناسب أن تقرأ الصور سريعا؟ بشكل عجل لا يجب أن يكون التأني هنا أبلا وأكثر ويكون التدبر أكبر ولذا جاء هنا لما كان الحديث عن يوم القيامة جاء الكلام هنا لأنك يا محمد لا تحرك به لسانك لتعجب خصوصا في مثل هذه المواطن ونحن كذلك خصوصا في مثل هذه المواطن ما يناسب أبدا أن نحرك بالقرآن لساننا على عجب وأن نقرأ القرآن في حال سرعة وهدرمة لكتاب الله سبحانه وتعالى لا. وإنما نتأنا في قراءة كتاب ربنا خصوصا عندما يكون الكلام عن يوم القيامة خصوصا عندما يكون الكلام عن يوم القيامة فلا تحرك به لسانك أيها المسلم أيها المؤمن لتعجل به الله قد حفظه وضبطه سبحانه وتعالى وبلغه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إليك فاياك اياك والعجلة محمد تعجل في بادئ الأمر حرصا على حفظ هذا القرآن وضبطه وإتقانه وتوثقا من إملائه كما أنزل عليه وأنت الآن ليس لك عذر مطلقا بل قد أزال الله عز وجل العذر حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم فأنت من باب أولى قد حفظ القرآن فإذا قرأت القرآن فلا تعجب ولا تحرك به لسانك سريعا وإنما خذه شيئا شيئا وقرأه حرفا حرفا تدبره لتكن قراءتك لمثل هذه السور العظيمة قراءة كما كانت قراءة الفضيل بن عيار قراءة شهية بطيئة حزينة كأنه يخاطب انسانا هذا الذي ينبغي لك عندما تقرأ مثل هذه السور التي تتكلم عن, عن يوم القيامة واضح المقصود الآن؟ هذا من إن أخذناه لما فهمنا أن موضوع السورة من أولها إلى آخر تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن يوم القيامة وعما يجد الإنسان بعد الموت مباشرة تأمل السورة من أولها إلى آخر هي أبدا حينما والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وهكذا كل الكلام عن ما بعد الموت وعن قيام الساعة وعن هذه فجاء الكلام إذا في هذا المقطع من السورة ملحق بالكلام عن يوم القيامة على نحو يفهمه من فتح الله قلبه لنور كتابه لا. واضح؟ واضح؟ وح. أكمل يا أبو السلام ثالثا الاستقراء والاستقراء يكون نافعا عند الأصوليين إذا كان كاملا أو أغلبيا أما الاستقراء الجزئي فلا عبرة به وهذا مثله كما في صورة الصف والمتأمل لهذه الصورة يعلم أنها نزلت في الجهاد بالسيف والسنان كذلك صورة الماعون بالاستغراء فإنها جاءت لمكارم الأخلاق الواجب على المؤمنين التحلي بها ومن انتقف شيئا منها فقد ترك شيئا من واجبات الدين ومن اتصف بالصفات التي نهت عنها فقد اتصف بالصفات الذين يكذبون بيوم الدين نعم هذه هي الوسائل الثلاث التي يمكن أن نستعين بها لاستخراج مقصود الصورة نعيدها سريعا عندنا ثلاث وسائل نستخدمها من اجل ان نستنبط موضوع الصوره من اجل ان نفهم ما موضوع الصوره التي جاء او جاءت من اجلها فعندنا الوسيلة الاولى ما هي الوسيلة الاولى فهمت يا محمد محقق من اهل العلم على ذلك لا ان ينص محقق من اهل العلم على ذلك من الامثله ان ينص محقق من اهل العلم على هذا الامر عندكم أمثلة؟ مرة بنا أمثلة على هذا كما نص من مثلا؟ كما نص الإمام الشيخ الإسلام ابن على أن مقصود صورة المائلة ما تتعلق بالأحكام والأوامر والنواي أحسنت مارك الله فيك تتكلم عن الحلال والحرام وما يتعلق بذلك هذا جيد وجميل طيب الوسيلة الأخرى الثانية ما هي ها إسلام؟ أنت أن يكون موضوع الموضوع صورة ظاهر جانبي يعني كان يكون اسمها مثلا متعلق بموضوع معين وضربنا مثلا بالصورة طيّمة من اسمها من اسمها يدل على اسمها, اسمها اسمها يعني يدل على الموضوع حسناً يعني نظرنا في اسم الصورة ثم نظرنا في نبدأ الصورة الاسم والمادة الصورة وختام الصورة كلها تتكلم عن موضوع واحد الوسيلة الثالثة إيه الاستقراء الكامل من الاستقرار... الاستقراء الاستقراء الجزئي فلا يعبر صدي. نعم الاستقراء الكامل أو الاستقراء استقراء الكامل أو الاستقراء الأغلى كلاهما كل هما الاستقراء الكامل أقوى ولكن أيضا الاستقراء الأغلى بي في مثل هذه المواطن يكفي. فعندنا استقراء كامل واستقراء جزئي استقراء كامل واستقراء أغلبي هذا هو الانماع تبع أما استقراء جزئي فلا عبرته فيه. كلمة الاستقراء. الاستقراء أن تأتي إلى يعني في هذا الموطن دعنا ننظر لحظة مثلا في هذا الموضوع أن تأتي إلى سورة من السور فتستقرأ هذه السورة تستقرأ آياتها من أولها إلى آخرها فتنظر هي تتكلم عن ماذا. فتنظر إذا كانت الآيات جميعا تتكلم عن موضوع محدد معين فعندئذ يكون هذا الاستقراء كامل. إذا نظرت في هذه الآيات وجدت أنها لا تتكلم كليا عن موضوع واحد إنما أغلبيا أغلب هذه السورة تتكلم عن عن موضوع واحد إذن بقية الآيات بالإمكان أن تتبع لهذه الآيات الغالبة على هذه السورة إذن يمكن أن نقول السياق أو, أو السباق واللحاق لا السباق حق حق؟ جزئيا في عدد من الآيات السباق عندما فرقنا بينهما سباق اللي يكون في جزء من من السورة في جزء من السورة وهذا هو الفرق بينهما يعني قد يأتينا سباق اللي حقت يدل على معنى آية من الآيات من دون أن يدل على معنى السورة كلها من أولها إلى آخرها لكن الكلام هنا عن سورة كاملة متكاملة سورة من أول آية فيها إلى آخر آية هذا هو الفرق يعني المرحلة الخانة من المرحلة الرابعة، ولكن الفرق بينهما أن المرحلة المرحلة الرابعة تتكلم عن آية وقبلها سباق، بعدها لحاق، وهذا السباق واللحاق مع هذه الآية يكون الموضوع فيها واحدة، لكن الآن لا الكلام عن ما هو أوسع من هذا، وهو أن تكون السورة من أولها إلى أخرها تتكلم عن موضوع محدد معين. يعني تصور سورة المائدة من أولها إلى أخرها سورة طويلة جداً، ومع هذا هي من السبعة الطوال، ومع هذا يقول مثل هذا الإمام أنها تتكلم عن مسائل الحلال والحرام خذ أمثلة كثيرة سورة العنقبوت تتكلم عن الابتلاء حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون عن الفتنة من أولها كلها عن الفتنة من أولها إلى آخرها وعن فتنة الناس وعن ابتلاء المؤمن وكذا ابتلاء الكافر ولحو ذلك تأمل سورة الصف أيضا كذلك تأخذها من أول آية إلى آخر آية تتكلم عن الجهاد وهذا طاهر وبين واضح عن الجهاد عموما وخذ ما شئت يعني لو تأملت ما سبق من الكلام عن, عن المعوذات تجد هذا ظاهرا في السورة من أولها إلى آخرها أما بالنسبة للسباق واللحاق فيكون في مجموعة آيات لا يجب أن يكون في سورة كاملة من أولها إلى آخرها واضح طيب. بقي الشي طيب ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة السادسة نعم. اطلع يا عبد السلام. المرحلة السادسة جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد ويسمى في المصطلح المعاصر بالتفسير الموضوعي وهو الذي ألف فيه الإمام اللغوي الشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن المقصود بهذه المرحلة أن نأخذ من كل سورة المقطع والغرض من إنزالها ليتضح لك المقصود عند جمعها مع الآيات الأخرى مثال ذلك المثال الأول ما قصه الله تعالى من أحوال السماء يوم القيامة أنها تمر مورا وأنها تنفطر وأنها تنشق بالغمام وأنها تطوى في جل للكتب إلى آخره أحسنت وارك الله عشان. الآن المرحلة السادسة لو تأملت أيضا كيف بنيت لتجد أنها بنيت على المراحل السابقة لأن الآن انتهينا من الكلمات وانتهينا من حروف المعنى كنوا معي انتهينا من حروف المعنى الثالث انتهينا من الجملة. من الجملة الرابع انتهينا من ماذا إيه. التباق اللحاق انتهينا ثم من ماذا الخامسة المقصود, المقصود, المقصود العام للسورة اذا وصلنا إلى السورة بكاملها فإذا فهمنا السورة وموضوع السورة من أوله إلى آخره بقي أن ندرك ما يتعلق بماذا الآيات جميعا في كتاب الله عز وجل الآيات جميعا في كتاب الله نجمع الآيات التي تكلمت عن, عن موضوع واحد التي تكلمت عن موضوع واحد وهذا الجمع للآيات التي تكلمت عن موضوع واحد يدخل فيه شيء كثير فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ويتعلق أيضا بالمطلقي والمقيد ولحو ذلك لأن الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد إذا جمعت فإنها ماذا؟ فإنها يبين بعضها بعضا ونقف عند هذا الحد أيها الأحبة ونواصل بإذن الله في الحلقة القادمة أشأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعينا من خشته دامعه اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام